أحمد بن علي العجم نسأل الله أن يكتب لهذه الرقية قبولا وشفاء إنه ولي ذلك والقادر عليه أما الآن فمع القرص الأول وهو بعنوان سور وآيات متعلقة بالرقية الشرعية HUH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 وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أَنْعَمْتَ عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين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 وَيْرِ الْمَغْطُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم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 غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم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 الذي نصرات لمستقيمين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين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 <تس> وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما الناس وما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 فيتعلمون منهما, ما به بين المرء وزوجه فيتعلمون منهما ما يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ المرء وَزَوْجِهِ وما هم مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْأِ وَزَوْجِهِ الله وما مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْأِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُم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 ود كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يردونكم من بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِنْ عند أَنْفُسِهِمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِنْ أنفسهم. كُفَّارًا حَسَدًا مِنْ بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند, أنفسهم من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه وإلهكم إله واحد لا إله إلا الق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلق التي تجري في البحر بما يفعل بما يفعل السماوات الله من السماء من السماء من ماء فأحيى به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دار وتصريف الرياح وتصريف الرياح والسحاب مسخر بين السماء والأرض بين السماء والارض لايات لقوم يعقلون اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه لله ما في السماوات وما في الارض وان تبدوا ما في انفوسكم او تخفوه يحاسبكم به الله فيعفو لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء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 أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام لا إله إلا هو الحي القيوم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 هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الكتاب وَأُخَرُ متشابهات فَأَمَّا الَّذِينَ في قلوبهم زَيْغٌ فيتبعون مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابتغاء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 بعضكم من بعض، فالذين جاءوا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفر عنهم, عنهم، سيئاتهم ولعدخلنهم جنات, جنات تجري. اختي من عذل الله والله عنده حسن الثواب لا يغور انك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل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 الله خير للابرار و ان اهل الكتاب الى يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما انزل اليكم و ما خاشعين لله لا يشترون بآيات الله لا بآيات زَمَنًا قَلِيلًا أَلَا إِن كَانَ لَهُمْ أَدْعُوهم مِنْ رَبِّهِم كنت أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه أم يحسدون الناس على ما آثاهم الله من فضل. فَقَدْ آتَينَا آل إبراهيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَآتَينَا ملكا مُلْكًا عَظِيمًا أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِ أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آتَاهُ اللَّهُ مِنْ فضله؟ أَمْ يَحْسُدُونَ أَمْ يَحْسُدُونَ ما عَلَى مَا من اللَّهُ مِنْ فَضْلٍ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 قال ألقوا فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاؤوا بسحر عظيم وجاؤوا بسحر عظيم وجاؤوا بسحر عظيم وجاؤوا بسحر عظيم واوحينا الى موسى ان الق عصاك بعيدان هي تلقف ما يفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون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 فوقع الحق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 يعملون فوقع الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ ما كانوا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 فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون. فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين. فغلبوا هنالك صاغرين. فغلبوا هنالك صاغرين. فغلبوا هنالك صاغرين. فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين والقي السحرة ساجدين وألقي السحرة ساجدين, وألقي السحرة, ساجدين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين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 لأقطعنا أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين قالوا إنا إلى ربنا منقلبون وما تنقم منا إلا أن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 مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ مِنْ هَمْزِهِ وَنَفْخِهِ وَنَفْثِهِ فَلَن نَّجَاءَهُ الْحَقُّ مِنْ عِندِنَا قَالُوا قَالُوا إِنَّ هَذَا لَسِحْرٌ مُبِينٌ قَالَ مُوسَى أَتَقُولُونَ لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَ اسحر هذا ولا يفلح الساحر اسحر هذا ولا يفلح الساحر السحر هذا ولا يفلح الساحر السحر هذا ولا يفلح الساحر السحر هذا ولا يفلح الساحر قالوا اجئتنا لتلفتنا عنّا وجدنا عليه اباءنا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 139. قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله 141. إن الله لا يصلح عمل المفسدين قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله قال موسى ما جئتم به السحر ان الله سيبطلهم قال موسى ما جئت به السحر إن الله سيبطلهم الله الله ان الله سيبطلهم ان الله سيبطله ان الله سيبطله ان الله لا يصلح عمل المفسدين وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ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 شيء إلا يسبح بحمده ولكن ولكن لا تفقهون تسميحه إنه كان حليما غفورا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 نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك واذ هم نجوا إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا أعوذ بالله السميع العليم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 أم حسبت أن أصحاب الكهف الرقيم كانوا من آياتنا عجباً إذا ولفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتينا من لدنك رحمة وهي علنا من أمرنا رشداً. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفته.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 إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك له وولدا أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم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 قل هل منبيكم بالأخصين عمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا هؤلاء ك الذين كفروا بآيات ربهم ولقاءه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا بما كفروا واتخذوا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 أنما إلهكم إله واحد. فمن كان يرجو لقاء ربّه فليعمل عملا صالحا، فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم.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 مكانا سوى قال موعدكم يوم الزينه وان يحشر الناس بحا فتولى فرعون فجمع كيده ثم اتى قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا لا تفتروا على الله كذبا فيصحتكم بعذاب وقد خاب من افترى فتنازعوا امرهم بينهم واسروا النجوى قالوا إن هذان لساحران يريدان يخرجكم من أرضكم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحرهما ويذهب بطريقةكم المثلى فجميعوا كيدكم ثم تصفى وقد أفلح اليوم من قالوا يا موسى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 إنما صنعوا كيد ساحر إنما صنعوا كيد ساحر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 بِعَرُونَ وَمُوسَى قَالَ مَنْ لَهُ قَبْلَ أَنْ أَذَنَ لَكُمْ إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرُ فَلَأُقَطِّعَنَ عِيَادِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ وَلَأُصَلِّبَنَكُمْ فِي جُذُوعِ النخل ان اينا اشد عذابا وأبقى قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما انت إنما انما تقضي هذه الحياه الدنيا ان يغفر لنا خطايانا ليغفر لنا خطايانا وما اكرمتنا عليه من السحر والله خير وابقا انه من يأتي ربه مجرم ومن ياتني مؤمنا قد عمل الصالحات فاولئك, فأولئك لهم الدرجات العلى جنات عدن تجري من تحتها الانهار خالدين فيها وذلك جزاء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 لا برمان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل ربي اغفر وارحم وأنت خير الراحمين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه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 زيتونة لا شرقية لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء يضي ولو لم تمسس نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الْأَمْثَالَ للناس والله بكل شيء عليم أَعُوذُ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه قَالَ فرعون وما رب العالمين قال رب السماوات وَالْأَرْضِ وما بينهما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 قال رب المشرق والمغرب وما بينهما ان كنتم تعقلون قال لئن اتخذت الها غيري لاجعلنك من المسجونين قال اولو جئتك بشيء مبين قال فاث به ان كنتم 116. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم 119. يريد أن 117. من أرضكم بسحره فماذا تأمرون قالوا أرجه وأخاه وابعث في المدائن الحاشرين 119. يأتوك بكل سحار عليم 110. فجمع لميقات يوم معلوم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 فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزه فرعون وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يافكون فالقي السحرة ساجدين. قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون قال آمنتم له قبل أن اذن لكم إنه لكبيركم الذي علمك علمكم السحر فلسوف تعلمون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 إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب فاستفتهم أهم أشد خلقا أننا خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب بل عجبت ويسخرون وإذا ذكروا لا يذكرون وإذا رأوا آيتي وقالوا إن هذا إلا سحر مبين متنا وكنا ترابا وعظاما لمبعوثون واذا وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه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 ويجركم من عذاب اليم ومن لا يجيب داعي الله فليس بمعجز في الأرض فليس بمعجز في الارض وليس له من دونه اولياء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 متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون لو أنزلنا هذا القرآن لو اللَّهُ هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَّرَأِيْتَهُ خَائِعٌ لَّرَأِيْتَهُ من مُتَصِدٍّ الله وتلك مِنْ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 ويرجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ثم فارجع البصر كرتين إليك البصر وهو حسير ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير, حسير فارجع البصر هل ترى من فطور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 صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن أن لن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 فوجدناها مليت حرسا شديدا وشهبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا وأنا لا ندري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 ألن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا وأن لما سمعنا الهدى من نبي فمن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 يَتَحَرَّرُونَ رَشَدًا وَأَنَّ الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا وَأَن لَّوِ عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُم مَّاءً غَدَقًا لِّنَفْتِنَهُمْ فِيهِ ومن يعرض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 ومن يعص الله ورسوله فان له نار جهنم ومن يعص الله ورسوله فإن نار جهنم خالدين فيها ابدا حتى اذا رأوا ما يوعدون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 الله الصمد لم يرد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد